الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلام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 وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء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 معشر الجن والإنس استطاع أن تفضو أن تفضو من قبائل السماوات والأرض ففضو لا تفضون إلا بسلطان فبأي آل؟ رسلوا عليكم أشواذ من النار ونحاسب فلات تصيران فبأي آل ربكما تكذبان فإذا إنشقت السماء فكانت وردة كدمع فبأي آل سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ بَيَوْمِ يَدُلُّ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ ولا جان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلاء يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَ وَبَيْنَ حميم آن فبأي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةٌ the A.M. التكين على فرش بطائلها من استبرق وجل الجنّتين دام فبأي آلام ربك تكذبان فيهنّ قاصرات الطرف لم يطمهن نيز قبلهم ولا والمرجان فبأي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 قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن عنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي